واتباعهم اعداء يقدحون فيهم وفيما هم عليه يقول الله تعالى قال المؤلف وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا وهو واضح للجميع كما قال تعالى ولا تصنعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا فقد وضع اولئك الظالمون مشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على القاب التشنية والسخريه مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب مثل هذا ما هو الحصر لكن وضعوا القاب كثيره تدل على استهجان الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى قد حفيه بينما كانوا قبل النبوه يسمونه الصادق الامين لكن لما جاء بما يضاد يقاب... بما مهم عليه وضعوا له ألقاب السوء قال ولما كان اهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ولاية المشتكين فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقي أهل السنه بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخية إما لجهل بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وفضلان ما عليها السنة وإنا لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن اهل السنة والتعصب لآرائهم مع علم بفسادها انتبه أهل البدع لقبوا أهل السنة وجماعة بألقاب السوء كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه أي ما هذه الطائفة عليه الحامل على ذلك ما هو ان الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وان ما سواه باطل فيقدحون فيه وهذا موجود مع الأسف في أصلنا الآن تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وإن كمير العقيدة يرى أنه الحق فإذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويصخر به ويقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا وإنما يكون الحامل لهم على على هذه الاوقاف يقول سوء القصد حيث أرادوا بذلك إبطال الحق وإثبات الباطل فزعماء زعماء المبتدعة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد لأن جهل في الحق أو جهل بالحق وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه وسلم لم يسلموا من أهل الشر وللبدع البدع جعل أهل البدع يلقبونهم بألقاب السوء تنفيرا للناس عما عليه إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له وإما لسوء القصد ويراد العدوان. العدوان في ألقاب السوء الذي يلقبها أهل البدع يلقب بها أهل البدع أهل السنة وقد ان هذه من سنه الله عز وجل في خلقه وانه كما ان للرسل قوم مجرمين يلقبونهم بألقاب العيب فلاتباع الرسل قوم مجرمون يلقبونهم باوصاف العيب من ذلك الجهمية ومن تبعهم من المعصره يسمون اهل السنه مشبهه كل المعطرة سواء مجمية أو المعتذرة أو الأشعرية أو غيرهم كل معطر يقول لاهل السنه انهم مشبهه ليش؟ زعم منهم أن إذباثة الزعات الثلزن أبدى ويسمونهم أيضا مجسمة مجسمة كذلك زعم منهم أن إذباثة الزعات الثلزن أبدى هذا لقى السوق للأخ لا شك من لا خصوص إذا خُطِل العام، لا تأخذ من هذا بارض فراغ مشدد لله، لا تأخذ منه فإنه مجسّد العام سوف ينفع وقاطعه ولا تسيء، وهذا أمر موزّع لأن كل ص كل فاعل جدع يريد أن تنت أن تنتصر بالعدل ولله الحمد. طيب كناتف النقض تمّوا أهل السنه نوافظاً والناصب هو الذي على آل البيت وينصب العداوة له الرافض يقول له للسنة أنتُم نوافظ أنتُم نعم ويقول الشعب إن كان نصبا حب آل محمد نعم إن كان أفضل حب صحب محمد فليشهد الثقران أني ناطب إن كان حب صحب أرض عاد فلن نطب فليشهد الثقران أني ناطب يعني أني أحب أصحاب رسول الله نعم هم يقولون إن أهل السنة ووافد يقولون إن أهل السنة نوافد لماذا؟ لأنهم يوالون أذابتهم وعمر ويحبون أبا بكر وعمر وعند هؤلاء نعم كما كانوا موالون آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة وجماعة نحن والي بكر وعمر وعثمان وعليا ونرى أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقين حق القرابة وحق الايمان أما حق القرابة فانه لا يشاركون فيه من ليس بقريب واما حق الايمان فيشاركهم فيه كل من كان مؤمنا ومن كان منهم اقوى ايمانا واخر عملا فهو احق بالولاء منهم من هذه الناحيه يعني مثلا يقولون ابو فضل عمر عندنا اعلى من حسن علي النبي ابي طالب وغيره من آل النبي عليه الصلاه والسلام من حيث الايمان والعمل الصالح أما من حاج القرابة فإنه لا ليس لأبي بكر وعمر من القرابة نحن لعلينا بطالب وآل النبي فهم يقولون نحن نذل بالخطاق المستقيم ونعطي كل ذي حق حقه نعم فعال الرسول المؤمنين والله علينا حق القرابة وحق الإيمان نعم ونرى أنه أن قرابتهم لها من المذية والفضل ما لا يشاركه فيها من ليس قريب أكبر لكن مع ذلك ما نتبرع من غير الناس الصحابة. هم يقولون لأبدا إن لم تتبرع من أبي بكر وعمر وطقية الصحابة فانت تناصب للعباوة لآل البيت ولهذا عندهم هذه القاعده المنكر الكابدة يقولون لا ولاء إلا بالبراءة، يعني يعني لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، حضن الله. صحيح هذا؟ والله هذه أكثى قاعدة على وجه الأرض. نحن نتولى بره وعمر، نعم، ونتولى عليا وحمزة والعباس وغيرهم من أهل الله رضي الله عنهم. ولا لأ. لو قالوا لا ولاء لله ورسوله الا ببراءه من عبد الله ورسوله لكنه ذلك هو هو هذا صحيح خلاص يعني ما لكان ذلك صحيحا كما قال تعالى لقد كان قد كانت لكم اسوه حسنه في إبراهيم والذين معه في لقومهم انا براءه منكم ومما تعبدون من دون الله ففرنا بكم وبدا بيننا وبين العذاب ودور الله ابدا حتى تؤمنوا بالله مع اسنانك حتى تؤمنوا بالله وحده هذا صحيح لا يمكن ولاء لله ورسوله الا ببراءه من الله ورسوله أما لا يمكن, الله أما لا يمكن البيت الا من ابي بكر وعمر والله علي النبي طالب رضي الله عنه كان يتولى أبا بكه وعمر نعم وهما احب اليه من جميع الصحابه ولا شك عنده حتى كان رضي الله عنه يعلم على منبر الكوفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ونفق العلم وكلب من اتعى ولاية علي النبي طالب وهو لا يصف بالفضل بعد الله وعمر فإن من يدعي ولاة علماء الطالب ولا يقبل فلأبي الطبيبة ومر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة في لأنه يخطب على من دربوه يقول هذا الكلام الذي يقوله ألا إنه كلام إذا ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة وهم ايضا يسمونهم اللجول مع و المشجقة لأنهم قالوا في المعكسر يجريون اتباع ف ش manageable و العيناق و في يعرض قالوا القدرية السنه قالوا القدريه السنة القدرية المفات لا تشجع ذا من القدرية يعني هيا قدرية المفتة من قدرية القدرية الذين يقولون في القدر القدر والقديه النفاق الذين يقولون إن إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها نحن نتكلم عن القديه المجبرة النفاق صح أو القديه النفاق في القدر قالوا أهل السنة مجبرة يعني يقولون بالجبر يقولون بالجبر لأن إذات القدر جبر عند هؤلاء الإنسان طيب واش يقولون المجبرة؟ لا يقولون مجبرة في المجبرة أهل السنة مجبرة والمجبرة الحقيون مجبرة في المجبرة طيب والمرجعة المانعون من الاكتفاد الإمام يسمون أهلات أهل السنة الشكاتة مرجئة يقول لا تستخدمي بالإيمان لا تقول أنا مؤمن بإن شاء الله فئة إن شاء الله الكلام على هذه المسألة هؤلاء مرجئة يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاء وأهل السنة والجماعة يجوزون لستخدمة بالإيمان كما قال السفاريني ونحن في إيمانٍ نبتني من غير شفّكن فصنعوا السند. نعم. فيقول أنتم ما دمت ما دمت ما دمت تجوزون الاستثناء بالإيمان يا عبد الله. فأنتم شكاك. أنا مؤمن إن شاء الله. طيب وأنا ما أقول أنا مؤمن سلّم. لكن إن شاء الله يعني إن يعني أنا كسائر في الإيمان. فأنتم سكاكم لماذا؟ كان لأن الاستثناء بالإيمان لأن الإيمان عندهم هو إفار والاستثناء شك فيه عند هؤلاء الموجئة استثناء عدل أهل الكلام والمنطق يسمون أهل الكن حشوية ونوابط وغتل ثلاثة صار عند رحمان حشوية من الحشو وَهُمَا لا خير فيه أو من الحشو وهم أطراف الناس نعم إذا تمناس في كلاما عن من المنطق وكلام هذا حشو أو هذا رأي الحكوية يعني بذلك من أهد سنة وجماعة مساكين أهد سنة وجماعة هدف لكل غاد نعم طيب يقول تثمونهم نوابط نوابط يعني ايه؟ النوابت هي بذور الزرع التي تنبت معه ويا خير فيه. منكم احد فلاح؟ ها؟ معروف؟ اي معروف ها؟ يزرع يزرع الزرع، النوابت بالزرع. ولذلك الان الزراع لا حقد الزرع اوقد في, في الارض اوقد في النيران عشان تقتل هم يقولون أنتم ألفكنا وجناعة أنتم نوراتكنا ما فيكم ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون قرأة الطبقة الأسلامية والمناظرات والمجدلات فنقول لهم الحمد لله الذي عفانا مما اتلاكم بكم هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم إلا شكا نعم؟ وسرعوا الى قورؤاتهم وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحله اهل الكلام وكيف وصلوا الى الشك والتردد طيب أيضا هم ايضا غثا وغماتهم من الارض درونا الغث غثاء كغثاء السيل طيب لانها لان هؤلاء المناطق دعموا أن من لم يحط علما في فليس على يقين من أمره ولهذا يسمون المنطق عندهم الميذان الميذان الذي به الاشياء ويقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين في المطالب الإلهية حتى تقرأ علم المنطب هذا كذلك كذية ثالية أولاً بالله لأن نقول على كلامكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدد المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في المطالب الإدارة وهذا ما يقول هم والله أعرم منكم يقينا وأشد وأقوى إيمانا لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست أن المنطق وفي التأخذ بالجدل والمناظرات التي ليست فيها إلا تطول في الوقت ثم الشك والحيرة في الأخير يقول رحمه الله فليه جعل يغنى أمره من الرعاة الذين لا خير فيه قال الحق أن هذا العلم الذي تحروا به لا يؤمن من الحق شيئا وهذا حقيقة أنا أقول إنه لا يزيد اليقين إلا شكا تجد الإنسان اللي على ولا سلامه المرتقبة الأمر عنده واضح بدون تردد. لكن هؤلاء المناطق والمسلمين عندهم الشك والحيرة والترديد ما يوجد أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء ومع ذلك يقول نحن أصحاب النظام ونحن أصحاب العقول ونحن الذين لا يمكن أن, أن, أن نزل بل كل ما عندنا فهو يقين ولكن ليس أمر فيارك كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرجل على المنصطيين في الثام رأيس له كتابا أحدهما أعرض على المنصطيين وهو كتاب واحد والثاني نقض المنصط كتاب صغير أفضل منه لكنه مركز وعكف لطالب العلم من كتابة ضد على المنطقين كتابة عن منطقين واسعة ضرب لكن هذا نقضي المنطق شارد مختصر مركب نكون فيه بيلة التي تبطل علم المنطقين. مش فاجئة هذا؟ هذا فاجئة على الوقت مدام انتك لا احتاجين لينتك والبنيت انت ان اشتغل به ذكي ضاع وقته لانه محتاج له وان اشتغل به بريد ضاع وقته لانه لن ينتفع به اذن فهو ضياع وقت والعلماء اختلفوا في جواز تعلم من المنطق فمنهم من حرم ومنهم من قال انه مستحب بل ومنهم من اوجب فالنوى بن الصراح وقال قوم ينبغي أن يعلم وأنه لا ينبغي للإنسان أن ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائد للإنسان الصافي الخريحة أستاذ المعتقد وعندي أنه لا يدوث ليش لأنه ما دام ضياع وقت ولن تتعو به فإنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله ولي من الآخر خيرا أو يقول نعم إن اشتاج النساء إليه إن اشتاج النساء لأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق فحينئذ يتعين عليه أن يتعلمه فيكون تعلمه ابتداء لا يجب تعلمه عند الضرورة بغض على اهله وغيرهم يكون جائزا ولا بل قد يكون واجبا ولهذا نجد الشيخ شخص رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام نجد أنه يحاج على منطق بمنطقه وبنسانه حتى يبين لهم الحق ثم قال المعلّف الباب الثالث في الاستثناء في الإسلام والإيمان وهذا الباب من, من أكثر ما خار الناس فيه وهل الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام أو أن بينهما فرقا وهذا الباب يبين في هذا الحكم قال الإسلام لغة من انقياد وشرعا الاستلام العبد لله تعالى ظاهراً وباطناً في كل أوامله والسناب واهي فيشمل الدين كله. الاستلام في اللغة الانتقال. يا نعم مثل قوله تعالى بل من أسلم وشهوى الله وهم. ومثل قوله تعالى فلما أسلم وفلا هو الجبين. ولكن يعني ان يكون لكنه في ان الإسلام العبد لله ظاهرا سفلانه في فعل هو سفلانه نواهي ظاهرا مثل الأقوال هو سفلانه هو سفلانه القلوب سفلانه هو الله ظاهرا سفلانه عاره وعلى هذا كأشمل الدين كله قال الله تعالى ورغيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ان الدين عند الله الإسلام وقال تعالى وما جبت غير الإسلام دينا فلا يقبل منه من مراد الاسلام الذي هذه كل الدين وولى الإسلام لله راضه وحافظا من اوامره ومره واجبنا بنو التصريح قال الله تعالى وما انت مبين لنا أي في مفصل والشرط تقوى القلب المستلزم للقول والعمل تقوى القلب المستلزم للقول والعمل تقوى القلب على باطن ولا راحة مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. أما إيمان لا سدين ليس بيمين شرعا فالذي يؤمن بالله وأنه خالق السماوات والأرض وراجع ومحيي ومميت لكنه لكنه أي لم يستلزم القول والعمل هذا ليس بموجب شرعا ليس وما أكثر ما نسمع. من العام وهو يتكلمون عن نشط صاغية والله هذا مؤمن مؤمن بالله يُقِد بالنسبة الله تعالى يُقِد بالأستخاذ العظيم فيصفه بأمل مهلم وهناب صبيح له الحميم فيصفه طيب قال ما هو اعتقاد وقوم وعمل اعتقاد قلب وقوم وعمر القلب وجواره. إعتقاد القلب مبين على كل الأشياء. سئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان بما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء خير وشر. هذا اقرار القلب. قول القلب يعني حركة القلب. حركة القلب. والإيمان تعرفونه إطرار وطمأنية بالشيء لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب بشيء ما مثل المحبة والفراهة والخوف والرجع والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك. هذا مفنيه عمل القلب لأن المحبة مثلا إذا أحذرت شيئا ملسى إليه الكراهة إذا كرهت شيئا نفرت عنه وهكذا فأعمال القلوب غير أقوال القلوب والفرق بينهما أن القول إقرار وركون إلى الشيء وهو الاعتقار والعمل لابد فيه من حركة واتجاه وفعل ما لكن في القلب لا يبيه وأما عمل, وأما عمل جوارح فإنما قول وإنما فعل. في عمل الجوارح قول وإنما فعل. هل قول مثله؟ قول صراط. هل القران وقراءة القرآن ولمزمارون في العلم منخر ودراسة العلم وما شابه. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع على أرض مثل الركوع نصلح لا فيها قول. الزبرقور والاستجود والقيام والفرود والصدق والقيام نعم طيب والطوى والسعيد والوقوف عرفه وما شاء هذا نسميه عمل الجواله كل هذا داخل بالإيمان لكن نقول هذا بالمعنى العام بالمعنى العام طيب والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الايمان قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وقوله الايمان يجمع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وابناها ايماط الاذى عن الطريق والحياء صورة من الايمان فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره فأتي قلبه القلب وقول لا إله الله قول للسلس وإمامة ضرارة عن الطريق عمل الجوارح والخياء عمل القلب طيب الصداق إيمان نعم بالمعنى العام إيمان لا شك قال الله تعالى وما كان الله من ذلك إيمانكم قال العلماء بصراحةكم. إلى بيت المقبل ويفصل الإمام بالإسلام الباطن الذي هو أثار القلب وعمله إذا اغترنا اخترق إذا اغترنا أثار الإسلام والاشياء والإمام الاعمال الأعمال الظاهرة الاعمال الأعمال الباطلة الدين استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الجرير النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان ماذا قالوا في الاسلام انتشر لا اله الا الله وأنا محمد رسول الله وثقيم الصلاه وحج الجكاه وتقوم المراه وتحجب البيت وهذا عمل عمل ظاهر عمل جوار وقال له في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا إيش؟ ايمان باطل هذا من, من, من افكار القذف فاذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع طيب الاسلام في هذا المعنى يفطر من المؤمن حقا ومن ضعيف الايمان بل ومن المناسب. استمر قول لله تعالى قالت العراب آمنا كُل لم تؤمنوا ولكن كُلوا أسلموا العراب السكام الباتل قول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنا فقال الله لهم فقال الله للنبي لم تؤمنوا يعني ما آمنتوا ولكن قولوا أسلموا فإذا قلتم اسلمنا فتقتم وَإِذَا هو خل... اي ذا قوت الامننا كذلك كي فلما يدخل الايمان في قوتهم لما هنا ايش نافي يعني لم يدخل الايمان في خلوهته. لكن لاحظوا ان لما النافيه تفيد غربه غربه ثبوت منفيها تفيد غربه ثبوت منفيها فهنا لما يدخل لكنه قريبا ما يدخل قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب يعني لما يذوقوه ولكن سيذوقونه قريب طيب أظن أن الآية واضحة بالكثريق بين الإيمان والإسلام يعني قال لم تؤمنوا ولا تنقولوا أستمت ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبهم فإن قلت هذا ينتقض عليه قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهنا قال من المؤمنين قال من المسلمين وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد فالجواب أن هذا لا ينتقض عليه فإن الإسلام يفسر بإسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح ويفسر الإيمان بالإسلام الباطن الذي هو إفرار القلب وعمله إذا اقترنا افترق إذا اقترنا صار الإسلام هو الأشياء الأعمال الضافر والإيمان الأعمال الباطن استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ماذا قال له في الإسلام أن تشهد على لا إله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتل الزكاة وتصلم المرأة وتحج البيت وهذا عمل عمل ظاهر عمل جوارح وقال له في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشري وهذا إيش إيمان ضغط هذا من, من إقرار القلب فإذا, فإذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع طيب الإسلام بهذا المعنى يستر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان بل ومن المنافق استمر قول الله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولا قولوا اسلمنا هذا عرب سكان الباديه قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام آمنا فقال له لهم الله لنبيه قل لم تؤمنوا يعني ما امنتم ولكن قولوا اسلمنا فاذا قلتم اسلمنا صدقتم وإذا قلتم آمنا كذبتم كيف قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما هنا نافية يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم لكن لاحظوا أن لما النافية تفيد قرب ثبوت من فيها. تفيد قرب ثبوت فهنا لما يدخل لكنه قريبا ما يدخل قال فعلا بل لما يذوق عذاب يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا طيب أظن أن الآية واضحة بالكثريق بين الإيمان والإسلام الله قال لم تؤمنوا ولا تنقولوا أسلم ثم نفى أن يكون الإيمان داخل قلوبهم فإن قلت هذا ينتقد عليك بقوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهنا قال من المؤمنين ومن قال من المسلمين وهذا يدل على ان الايمان والاسلام شيء واحد فجواب ان هذا لا ينقض عليه بل هذا يشهد لما أقول لأن الله عز وجل يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهذا حق ما نجأ إلا المؤمنون ولا خرج إلا المؤمنون فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما قال غير ما وجدنا فيها غير, غير مؤمنين أو غير المسلمين قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ومعلوم أن زوجة لوط كانت في بيته وكانت ظاهرا مستسلمة فهي من المسلمين ومن معها من المؤمنين مسلمون ولا لا نعم مسلمون مؤمنون أما هي فمسلمة غير مؤمنة وهذا واضح أنه إيش؟ أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام نعم. طيب في قال المؤلف رحمه الله ويفسر الإيمان يعني عند اجتماعهما بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار قلب وعمله ولا يستر إلا من مؤمن حقا كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات وزارتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا يعني كامل الايمان على الحقيقه كم الاصدقاء اللي ذكرت لا الايه نعم هذا واحد بدي اتكلم عليهم اي نعم الثالث الرابع والخامس <تصفيق> ها؟ ومما رزقناهم يوفقون وهذا أعم من إيثار الزكاة طيب هذه الأوصاف الخمسة إذا اجتمع في الإنسان صار مؤمنا حقا فإن تخلف بعضها نقص الإيمان فكش هل يزيد هل يوجل قلبه إذا ذكر الله إذا ذكر الله أي ذكر عقوبته ذكرت عقوبته للمجرمين هل يخاف قلبه نعم فتش ولا تمر دائما بالوعيد في النار في الكتاب والصنة والقلب ما يتحرك جامد إذا كان القلب جامدا في هذه الحال ولكن أنك ضعيف الإيمان جدا عمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى إن ان ربك لواقع في سورة الله ما له من الله يقول وصار الناس يعودون من أجل هذه الآية يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان إلا من رحم. لكن الحقيقة الواقع أننا في غفلة وقصة قلوب. أحيان واحيانا صحيح. لكن ما ما رأينا أحدا قرأها ومرض وجعل الناس يعودون. على قوة عمر قال الله عنه في دين الله. لكن خوف من الله أوجب له أن يسلك هذه الحال. إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ايمانا بالله عز وجل وبشرعه وزادتهم قبولا له وزادتهم عملا به لانها ايات الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون لا يعتمدون الا على الله فيثبتون في مقام تزل فيه الاقدام لانهم معتمدون على الله ولا يخشون في الله لومه لائم لان لو ما جلاء لانهم ايه ما الذين يقيمون الصلاه يعني يكون بها على وجه مستقيم ومما رزقناهم ينفقون يعني ينفقون مما اعطاههم الله عز وجل واول ما في صدقه وبهذا المعنى يكون الايمان اعلى فكل مؤمن مسلم ولا عكس ما عكس؟ ليس كل مسلم مؤمنا صح ثم قال فصل في زيادة الإيمان ونقصانه من أصول اهل السنة والجماعه أن الإيمان يزيد وينقص وقد دل على ذلك الكتاب والسنة أظن لا أخفى عليكم أن الأعمال تدخل في الإيمان أويه. طيب فإذا زادت الأعمال سات الإيمان بلا شك وإذا نقصت نقص من أدلة الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانه وقال تعالى فأما لين آمنوا فزادتهم إيمانا ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من رسول الله وصدق الرسول عليه وسلم. والسلام الإنسان يرغب مثل في الفرس يرغب في السيارة يرغب في البعير يرغب في البيت لكن لا يستولي ذلك لا تستولي تلك الرغبة على مشاعره وعلى عقله وفطاته لكن يرغب في امرأة نعم فتستولي على مشاعره وعقله حتى يتصرف في سبيل الوصول إلى هذه المرأة تصرفا لو تصرفه غيره لانكر عليه نعم وهذا نستاقل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيتم من ناقصة عقل ودين أذهب للجل الرجل للحارب من أحاكم تجد هذا العذب الله تروق في نفس المرأة تتبعه في الأسواق ويحرص على أن يسمع حلامها، فما اشبه ذلك؟ وهذا لا شك إنه نقص في العقل ونقص في الدين. فالرسول يقول عليه الصلاه والسلام: عبد الرحمن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب لب لب منا عقل. الرجل ما أي رجل؟ الرجل الحازم اللي عنده من الحزن والعقل ما يمنعه من التصرف السيء. ومع ذلك يذهب عقله في جانب النساء والشاهد هذا الحديث قوله، ها من ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين الشاهد في دين ولا عقل دين النساء رضي الله عنه يا رسول الله وين وش نقصنا العقل وش نقصنا الدين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده المرأتين بشاهد رجل واحد أو قال شهاده رجل بشاهد المرأتين قلنا بلى قال هذا نقصنا عقل اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال هذا نقصنا الدين لان عملها الان صار اقل من عمل من عمل الرجال فهذا نقص به أسأل هل قام أولئك النسوة يصرخنا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ظلمت وتر النساء شقائق الرجال ليش تصفهم بنقص العقل والدين ها أو قلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام ها هكذا اللي حصل هذا هو اللي حصل، لكن ائمه الكفر وأتباع ائمه الكفر الآن وقبل الآن يقوم هذا أمر منكر ولا نوافق ولا نسلم أن المرأة ناقصة عقل ودين، بل يقولون الدين ما هو عندنا بشيء، ولتكن ناقصه الدين ما يهم، لكن عقل ما ما ما, ما, ما, ما نسمح هذا تقول إنها ناقص عقل. ناقص عقل اختك من امك وابوك ناقص عقل نعم شقائق الرجال بنات ادم تخاف الله تقول ناقصه عقل يجب أن تكون مساوية للرجل في كل الاعمال حتى في امور السياسة والتدبير والحرب وغير ذلك مع انه وان كان في الحرب لو رمز له واحد جميل ترى في هذا الرأي عند هذا الرجل خلاص هذا رجل موفق وحكيم ما قال فهو الحق وإن كان هي عنده نوع من العقل سكتت لكن وافقته في مجلس اخر قالت برأيي فمثل هذه المرأة عندها هذه العاطفة وهذا امر لا ينكر ما يمكن أحد ينكره كيف نقول ان مثل الرجل الحازم العاقل الثابت الراسخ أشد من ذلك الآن عندما يلقون الكلمات أو الخطابات يقولون سيداتي وسادتي بعضهم يقولون لي في أبواب الحمامات حمام للسيدات جنب حمام للرجال قولوا للسادة ماذا لم قتل السيدات قولوا للسادة ولا ما لم قتل الرجال قولوا للنسبة لكن كل هذا من التقليد الأعنام في الغرب سواء قالوه عن جهل أو قالوه لأنهم معجبون بما عندهم من الثقافة البائدة التي الآن كما أخبرنا الثقاف الآن يتمنون أن يتخلصوا مما هم فيه لكنهم عاجزون فبدأ رفاة العظام البالي من الثقافات بدأ بعض المسلمين الآن يلتهمونها بقطع النظر عن ما فيها من الديدان والحدث والانجاز، نعم، وهذا أمر دفاعه على كاهل الشباب، كاهل الشباب المسلم المثقف ثقافة دينية متلقاة من كتاب الله، من كتاب ربّه وسنة نبيه، ولا حرج علينا أن نقول كلمة الحق بدون عن. فنعرض الحق ونبينه ونحن الحمد لله واثقون من صحة ما نقول لأن المرأة ناقصة عقل ودين ومن أجل هذا الاعتقاد المبني على وسنه رسوله من أجل ذلك كنا نرحمها أكثر مما يرحمها أولئك وكنا نحميها أكثر مما يحميها أولئك وكنا ننزلها في, في المنزلة اللائقة بها من الرأة والذب واللين أكثر مما ينزل هؤلاء حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقاً بالقوارير يعني بالمثل هنا بالقارورة تنكسر مع الحركة والرتج ونحن نشهد الله عز وجل وملائكته ومن سمع كلامنا هذا أننا نقول ونرى أنه يلزم أن يقول كل مؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام انهن ناقصات عقل ودين وان من السفع والخطا والخطر والخطل ان يوكل اليهن تدبير المسلمين العام اما تدبير المنازل فهي فهذا لأن لان المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن راعيتها طيب يقول ففي الايه إثبات زياده الايمان وفي الحديث إثاث نقص الدين وكل نقص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الزلالة على نقصه وبالعكس بأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر وقال نعم وقد ثبت لفظ الزيادة نعم العبارة كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه دال على نقص لأن إذا قلنا الإيمان يزيد هل تعقل زيادة بدون نقص إذا كلمة يزيد معناه هناك نقص وكل نقص يدل على النقصان فهو دال على الزيادة لأن نقص معناه أن فوقه شيئا فعلى هذا نقول ان الإيمان إن القرآن دل على نقص الإيمان لأن فيه التصريح في زيادته والسنة دلت على زيادته لأن فيها التصريح في نقصه وأما من توقف في إطلاق النقص في الإيمان لأنه لم يذكر في القرآن فإن هذا توقف في غير محل لأنه مدى مثبت الزيادة فيزم منها النقص أبدا طيب. إذا قلنا يزيد هذا الزائد معناه مقابله ناقص لا يمكن زيادة إلا بنقص بنا حتى لشخص واحد وحتى لأشخاص الآن مثلا لو صليت أربع ركعات وصليت ست لما صليت ست زائد فهو باعتبار الصلاة الأولى زائد والعمل الأول بالنسبة للثانية قال وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف عنهم مخالف فيه وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفترة في الأمصار وذكر عن مالك في اطلاق النقص يحتاجهم التوقف والثانية مواقع الجماعة التوقف يعني أقول لا أقول إنه ينقص ولكن أقول إنه يزيد أو التوقف أنه يقول أقول لا ينقص أين التوقف؟ عندنا عبارة ثانية. لا أقول إنه ينقص أقول إنه لا ينقص بينهم فرق؟ هو بينهم فرق؟ اذا قال اقول انه لا ينقص فهذا صرح بالنفي قل لا صرح بنفي النقصان إذا, اذا قال لا اقول انه ينقص فمعنى نفى القول اي اي اني اتوقع ولست اقول بالنفي النقصان قال وخالف في هذا الاصل وشف الاصل ازياده النقص طائفتان يحتاهما المرجئه الخالص الذين يقولون إن الإيمان اقرار القلب ودعموا أن اقرار القلب لا يتفاوت فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان المرجع تقدم الكلام عليهم وأنه وأن هذا اللفظ ماخوذ من الرجاء أو من الرجائي من الرجاء لأنهم يرجون الفاسق فيقولون أن معلك عقوبه أو من الارجاء لأنهم أرجؤوا الأعمال عن الإيمان وأخروها عنه فلا فلا فيه. طيب يقولون هؤلاء إن الإيمان إقرار القلب والمراد المرجع خالصة وهم المرجعات الجهمية الإيمان اقرار القلب ويدعون أن الإقرار إيش؟ أن الإقرار لازم فهذا ما فيه على امرين ان أن الإيمان الإقرار وأنه لا يزيد واحد إن شاء الله أحب. أفضل دارين ثاني الوعيدية من المعتدله والخوارج الوعيدية ضد المرجئه لأن المرجئه يعملون بنصوص الرجع ويعرضون عن نصوص الوعيد والوعيدية بالعكس يأخذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الرجال وهم أي الوعيدية الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان هذا المدعمة يقول صاحب الكبير أهل سبب من قتل نفسا خرج من الإسلام من زنى خرج من الإسلام من شرب صمر خرج من الإسلام من أكل الربا خرج من الإسلام إلى اخره كل كبيره إذا فعل الانسان كان خارجا من الإيمان لكن يختلفون فالمعتزله يقولون إنه في منزلة بين منزلتين والخوارج يقولون إنه كافر طيب وهذا ليس لنا في تعلق المهم أنهم يقولون ان فائل كبير خارج من الإيمان وقالوا إن الإيمان إن أن يوجد كله وإما أن يعدم كله ومنعوا من تفاضله نعم طال الإيمان ما أن يوجد كله وإلا يعدم كله وهم يرون أن الكبيرة إذا فعلها الأنسان خرج من الإيمان لأنه ما يمكن يكون فيه إيمان كبر إما ايمان وإما كفر ويقول وكل من هاتين الطائفتين محدود بالسمع والعقل محدود يعني أي مغلوب مغلوب ومردود عليه حجته ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلبه في حجه أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ويقصه، فنقول للمرجئه أنتم تقولون أن الإيمان لازل ولا ينقص والله عز وجل يقول ويزداد الذين امنوا ايمانا وكذلك نقول للخوارج المعتذر أنتم تقولون أن الإيمان لازل ولا ينقص والله تعالى قد اثبت الزيادة لهم وأما العقب فنقول للمرشئة قولكم ان الايمان هو اقرار القلب واقرار القلب لا يتفاوت وش النتيجه لا في عندنا مقدمتين الان الايمان إقرار القلب واقرار القلب لا يتفاوت النتيجه الايمان لا يزيد ولا ينقص هذه النتيجه نقول اما المقدمه الاولى وهي قولكم إن الإيمان إقرار قلب فتخصيصكم الإيمان بإقرار قلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنه من دخول القول والعمل في الإيمان وهذا مر عليه ولا لا نعم مر عليه أن الأعمال الصالحه من الإيمان فإذا قلتم إن الإيمان وإقرار قلب أخذتم النص وأما قولكم عن مقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا تفاوت مخالف للحس قولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس والواقع كيف ذلك قال فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يدفع العلم ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه فإن الخبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا الآن تقرار القلب الشيء وتصديقه به واطمئنانه به وش العلم والعلم يتفاوت بحسب طرقه فمثلا إذا جاءك شخص وشخص زقا وقال إن فلانا قدم من السفر تؤمن بهذا ولا لا تؤمن يعنيه ثقة فإذا جاء آخر وقال مثل هذا القول ها؟ تزداد ثقتك ولا لا ولا كل واحد تزداد وإذا قال ثالث من هذا القول ازددت أيضا حتى تصل إلى درجة اليقين إذن إقرار القلب يتفاوت ولا, غن... ولا ما يتفاوت يتفاوت وهذا كل أحد يشهد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحل الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب فتبين بهذا أن القلب أو تبين بهذا أن القلب تتفاوت طمأنينته بحسب ما حصل له من العلس طيب يقول فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا وما أدركه الإنسان في بالخبر لا يساوي في العلم ما يدركه بالمشاهدة واللقين وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة مش عندكم مش وانا عيونك يا طيب انتبه ما تدركه بالخبر ليس كالذي تدركه باللقي بالمشاهدة ولهذا قال إبراهيم ربي آلني كيف تحقي الموت ان يؤمن لكن إذا شاهد فليس إدراكه لما شاهده كإدراكه لما أخفر عنه ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الخبر كالمعاينة وبينهما فرق ويقول فاليقين درجات متفاوتة وتفاوت الناس في اللقين أمر معلوم بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه عندكم أنه يجد في نفسه ان يكون أمنه نعم احسن منهم حالات اقوى منه يقينا في اوقات وحالات اخرى نعم وقد جاء ذلك في حديث حنظله الذي رواه مسلم ان رسول انهم اذا كانوا عند النبي عليه الصلاه والسلام يحدثهم يكون كانهم يرون الجنه والنار طائعين فاذا ذهبوا وعافس النساء واشتغلوا بالاولاد نسوا او غفلوا فقال